جنا دونهم ألمنكم معكم قالوا بلا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم ورتبتم وغرتكم الأمان وغرتكم الأمان حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ من فِيْكُمْ فِلِّيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَوْقُوْمٌ نَارٌ يَمُولَكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيْتِ أَلَمْ يَأْمِلِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَقْشَعَ قُلُو بُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ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 وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق